Euzu billahi minash shaytanir racim أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ ورب لنا بلانا مثلا ونسي خلطه وَيُرِيهِ <ولا> الَّذِي early إنما أبوه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكن الذي بيدي ملكت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتح